ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة ومن يجعله راك ملعقبها فك رقب أو إطعام في يوم ذي مسغبها يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولا اِكَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ وَالشَّمْسُ وَضَّحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءُ وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقالها وَخَابَ مَن دَسَّاها كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا